حَقِيقٌ عَلَى أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَذِئْتُ كُنْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ معي بني إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين 117. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 118. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن أرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ قالوا أرجه وأخاه وأرسه في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاس سَحَرْتُمْ فِرْعَوْنُ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالُوا نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إما أن كون نحن الملقيين قال القوف لَمَّا الْقَوْسَ حَرُو أَعْيُنَ النَّاسِ وَأَسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ النَّظِيبِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ وَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وألقي السحر تساجدين.